فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذين المثمر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو القام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 ثم كان عرقتا فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر ولنفا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى